فَمَا كَتَغَيَّرَ عِيدٌ فَقَالَ احصُبْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَدْتُكَ مِنْ سَبَقٍ بِنَبَإٍ يَصِيرُ فَمَا كَتَغَيَّرَ عِيدٌ فَقَالَ احصُبْ بِمَا